حال باقي لدينا يا اخواني ساعه تقريبا اه والمفروض اتحدث اكرمي ما تحدثنا فيه راح الوقت وبكره باقي عندنا ايش فقط ثلاث ساعات اذا اتكلم هي عن مباحث القيم كلها الحق والخير والجمال فحيكون الحديث مضغوط جدا ومش مفصل للاسف فالان انا مضطر ايضا في هذه الساعه ان اجمل ما بقي من الحديث عشان اقل يعني نمر على معظم النقاط على معظم النقاط هذا باختصار تقريبا ما اتوصل اليه كانت كنت اود اني لسه كمان اكمل كيف انقذ الرياضيات كيف انقذ العلوم التجريبيه الرجل لكن الوقت ادراكنا وما ذكرته هو اهم شيء ان يدرك على فكره في فلسفه كانت تفريقه بين هذه الاشياء كوسائل ادراك وبين كموضوعات الادراك هذا مهم جدا وغامض على فكره هذا غامض لما تقرا وحدك هيك غامض اه في فلسفته هيك اصبح ان شاء الله ارجو ان يكون ايه اصبح ايه اكثر اتضاحا هذا كل حال في نهايه المطاف كانت زعم انه انقذ العلم وانقذ الدين العلم الطبيعي طبعا وانقذ الرياضه طبعا وانقذ ايه الدين اما علماء الدين فلم يروا ذلك روا انه ضرب الدين ضربه قاسيه حتى انهم كانوا في المانيا والنواحي القريبه يطلقون اسمه على اكرمكم الله كلابهم صار رجال الدين يسمون كلابهم ايمانويل كانت ايمانويل كانت يكرهون الشاعر الالماني الكبير هاينه هاينه كتب يقول المقارنه صعبه بين كانت نحيف الجسم الضعيف المهزول اه وبين روبسبير الطاغيه ثوره الفرنسيه اه قال آه في نهايه المطاف روبسبير قتل بضعه الاف من الفرنسيين وملك واحدا لكن كان هذا اه استغف العظيم قتل الله قال قتل العقيده اه تمر ايه اكثر ما نستوثق به فهو راه أنه, انه اعظم اجراما من روبسبير نفسه اي معناها يعني كان موقفه لم يرضي علماء الدين لم يرضي وفانا حريا لا يرضي علماء الدين اه يرضى الفلاسفه الوجوديين زي ما اقول من امثال كيركيجور وكذا يقول لك اه الايمان مش مساله عقليه الايمان مش مساله عقليه يرضى الصوفيين والحدسيين صح الايمان مش مساله عقليه ومش شرط لكي تؤمن بشيء ان تفهمه اه هنرجع برضه ايه يعني لحسه المسيحيين معز سانت اوغسطين وغيره قال لك انا اؤمن لانني لا افهم يعني هم قالوا انت تؤمن بماذا طيب بالشيء الذي لا يفهم اما الذي تفهمه وانت مش شرط ادون به انت تقطع به فهمته صحيح ها لكن الايمان كلمه ايمان عندهم يعني بشيء غير قابل للفهم اه يتع... يتعاجز العقل ويتعياه فهذا يحتاج الايمان هذا وه... وهذا المعنى ليس يعني باطلا بالمره انا ارى انه 50% صحيح قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب وايمان ما, ما معنى الايمان بالغيب طيب هذا هو تسليم خلاص انا حسنت سلم بده شيء لا شفته ولا حتقدر تستدل عليه صعب جدا اه في حد بده يستدل على وجود الجنه والنار مثلا يستحيل وعلى الميزان وعلى الصراط وعلى مستحيل تستدل عليها دي. هذه هذه شغلات غيبيه محض تؤمن بها لابد ان نؤمن بها آه. اه والا لو كانت لمسائل قابله للاستدلال يعني ايه القوي والذي يجعله في حكم الاشياء ربما قريبه من الحس يصبح الايمان لا معنى انا مره طرحت نظري ما بعرف يعني قديش كنت موفق فيها قلت ليش في اخر الزمان ايوه الاخوه الايمان لا يعني ياخذ نافعا وبعدين لا تخبر التوبه لانه موضوعه يختفي الايمان لابد ان يكون بالغيب بشيء غيبي تسلم به تقتنع به سواء استدلال او عن قناعه حدسيه شعور فطري داخلي انا شايف ان تقدم العلم يا اخواني كل يوم سبحان الله وكل جيل وكل حقبه يقرب لنا موضوعات الايمان يخليها اسهل فعلا يعني في اشياء كثير زمان كان بسببها الناس والحدود يكفرون والان اصبحت اشياء عاديه تماما تخيل انت لو قبل 300 سنه قلت لو واحد انا ساسافر الان من الكويت الى القاهره فاتغدى في القاهره ثم اعود واتناول عشاء ان شاء الله في الكويت اقول انت مجنون مش حيصدق وهذا اللي بصير هذا عادي بالطائره اليوم شيء عادييه جدا جدا زماله ممكن ايه ينسى انه صدق هذا صحيح صار شيء طبيعي لو قلنا لو واحد انا ساعطيك ايه اصغر من هذا الكتاب ب 10 مرات لوحه بسيطه جدا ولكن ساودع فيها 200 الف كتاب يرحمكم الله حيقول لك لا هذا مستحيل واليوم كله نتعامل مع الاقراص المدمجه وهذا شيء عادي لو واحد انا حاحمل في جيبتي هذا الصغيره ها جيبوان صغيرا يحتوي ايه 300 الف كتاب اقول لك هذا كذب في استبلا هذا العيال تحطها فيها ترمذل في كتاب عادي العلم بدا يقرب هذه الاشياء لنا والله صحيح المفهوم الوحي او سهل جدا جدا شلون كيف وين جبريل وين الوحي وين كلام فارغ هذا هي تكون قاعد انت اليوم برنك التليفون ترفع التليفون تتكلم اهلك غير في القاهره في استراليا عادي ولا حدا سامع انت وين تسمعه صح معناها يروح يمسى بذهنك طلعت صح ولا لا ياتي ملك ويغرف في يد الرسول لا ما اراد الله ايش ها ان يحييه الي يحي ما شاء انت لا تسمع والرسول يسمع ما المشكله يعني صحه له اليوم التليفون قرب اصبحت شغله عاديه جدا وسهله وبسيطه اشياء كثيره صارت هيك يا اخواني الاخت امبارح عفاضل سالتني عن اصحاب الكاف اه اه من ضمن كمان العبر في هذا الموضوع من ضمن العبر الغريبه والعجيبه في هذا الموضوع امكانيه تطويل اعمار الناس طبعا ايش معنى انه ناس ماتوا عفوا ناموا 309 سنوات معناها حيجي حي يوم من الايام الانسان يعيش 300 سنه ويمكن 1000 سنه وهم يشتغلوا وعارفك هذا انجز انجز نسبيا متوسط اعمار الناس يا اخواني اه قبل 100 سنه في امريكا متحدده اه كان اقل من 60 الان اكثر من 84 سنه بعدين متوقعوا يصير 100 بعدين يتجاوز ال100 مصر عشيه الثوره الفرنسيه قديش متوسط عمر المصريين كانت 30 سنه 30 اه لافريج 30 امودوال وهيك النسكات في مصر 30 متوسط العمر قبل اقل من 200 سنه اه الان عم بيعيشوا في مصر 60 و70 صح ولا لا بفضل الهايجنول والغذاء الكويس والاشياء اللي كل عارفينها هي اه فممكن آه ممكن ليش لانه في نظريه في الحقيقه مش هي هذه هذا المفسر الجيل والوريث الصالح بديع الزمان نورسين اه في تفسير سوره الفاتحه اه اشارات للعجز اه ايش ذكر رحمه الله عليه قال كل معاجز يعني معجزات كل معاجز الانبياء لها دلاله في تطور ايه الركب البشري كيف قال معاجز الانبياء الله عز وجل اتاحها اه وامكنها جعلها ممكنه رساله للبشر تربت على ايه اكتافهم انه اعمل واجتهدوا وامضوا ستحققون هذه الاشياء وتتاملت هذا كلام صحيح وهذا حصل يعني مثلا نفترض سليمان وهل سليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر يعني ايه غدوه شهر يعني في غدوه واحده نفترض ايه ثلاث اربع ساعات يقطع ما لا يقطع بالابل والخيول في شهر رقم صحيح وبعدين في الروح لما برجع برضه ثلاث اربع ساعات ما لا يقطع في شهر يا حبيبي اليوم الكونكورد اصعب من هيك بكثير رقم صحيح اليوم الكونكورد في ساعه تقطع ما يقطعه الايبال ايه ربما ايه في اربعه اشهر في ساعه وبتروح وبترجع وتيجي شيء حقيقي يتحقق يعني ببساطه الريح هذا سليماني يتحقق للبشر وخارجوا حتى عن حد الارض كلها اليوم بتحدث لبعض الاخوه العلماء يبقى يقولوا ان القران فيه اشاره حتى لاستعمار الفضاء نحن نستعمر ونقعد غاوي الان يفكرون كيف يخلقون ايه جوا اصطناعيا للمريخ عشان يكون قابل للسكن اه وين هدف كتاب الله في سوره العنكبوت وما انتم بمعجزين ايه في الارض ولا في السماء طب الفخر رزق رحمه الله عليه الوحيد الذي تنبى بهذه الايه يا لهذه الايه يعني ايه تقول لو فرض ان لهم مكنا معينه فبها سيسكنون ايش في السماء ومع ذلك سيضلون في قبضه الله تبارك وتعالى معناها استعمار السماء مشار اليه في كتاب الله اه انتم لا تعجزون لو كنتم في الارض ولو كنتم في السماء ولم يكونوا في السماء طبعا اشاره واضحه كذلك موسى عليه السلام اه لما يضرب ايه الارض تنبجت عيون اه 12 عين خرج منها اليوم يحدث ما هو اغرب الضخمه بتطلع لنا البترول مش بس الماء وضغط الزركلج بحطوا هيك يطلع البترول شغلات وريم والماء طبعا والماء نفس الشيء يطلع يفجلك الارض الانسان صنع هذا الامر صحيح طيب عيسى يبرئ الاكمه والابرص ما خلاص ما انتهوا الان الان يصنعون ايه اعصاب صناعيه يولد بعض الاطفال فعلا كم هن لا يرون شيئا يحطوا العصب الصناعي طبعا هذه بس بدايات لكن بدايات موفقه جدا جدا وبدا يميز ويرى الاجسام ويرىها تتحرك لكن باشكال هي كلها اش هندسيه غريب معناها كمان 20 30 سنه خلاص هسه نشوف فسيبرؤون ايه الاكمه والابرص الامراض الجلديه كثير خطوره فيعني القران بيقول ايه معناها واهل كاف ناموا 309 سنوات معناها حيجي حي يوم اه تطول اعمال البشر ويعيشوا 300 و400 ويمكن 1000 و1300 كل هذه دلائل واشياء سبحان الله تشجع البشر ايه على ذلك المهم حتى لو طول عليكم نترك هذا نعود الان الى ايه الى مناهج المعرفه وادواتها مناهج المعرفه وادواتها في عندنا منهج يا اخواني بسموه المنهج او المذهب العقلي رشناليزم طبعا المذهب العقلي يطلق باذن اكثر من معنى في الدين له معنى في الحياه اليوميه له معنى وفي الفلسفه له معنى وهذا الذي يهمنا في نظريه المعرفه المذهب العقلي في الدين ودرسات الدين يعني ماذا؟ آه. يعني تحكيم العقل في أختنا فاضل يمكن أو أخ قال لي مسألة تقديم العقل عن المنقل طيب ما يعني أننا لا أقول بهذا لكن على الأقل ستأخذ إيه؟ إنه كيف غيرنا؟ أم ماذا فعل غيرنا؟ طبعاً لم يصيبوا المذهب العقلي في درسات الدين يعني أن الوحي لابد أن يخضع لمقتضيات العقل والتفكير العقلي فما يقره العقل يسمح به ما لا يقره لا يسمح به بالذات في باب الخوارق والمعاجز سوبر ناتشراليزم مذهب ايه الخوارقيه اسمه مذهب الخوارقيه غير مقبول في الفلسفه العقليه في دراسه الدين مذهب الخوارقيه غير مقبول لانه قال لك غير معقول طبعا هذا كلام فارغ نقول لك لا لا نطع به اه المعاجز لها تفسير والخوارق لها تفسير اه وانا بقول لك معظم الحياه اصلا هي خوارق مش عاديات الشاعر الرومانسي الفرنسي شاتو بريان قراءه باهئه ممتازه وعنده عمق فلسفي اه شاتو بريان شاتو بريان قال ايش قال ان ما ليس بمعجز ليس اقل اعجازا مما يعد معجزا قال كل شيء معجز هون شايف انه عادي ما في شيء عادي قال صح وهذه عين انسان مؤمن وعين انسان فيلسوف مظبوط ولا لا مش عادي انك تمشي على رجليك مش عادي بالمره لو تقرا انت في موضوع الاعضاء كيف تتمكن تمشي على رجليك من اصعب ما يكون ايه في اجاز ايه رهيب لكن لماذا نرى اعجازا بسبب الالفه الغافله اننا الاه اه, آه. الا لو افترضنا اي اننا حين ايه نولد من ساعه نولد اه الارض مثلا ما عندها جاذبيه او جاذبيه ضعيفه جدا 1 على 10 والناس دائما ايه تحلق في الهواء صح لو شفنا واحد قاعد على الارض سنجن من الخوف هذا على الارض قاعد هذا ايش هذا معجزه خارقه الله اكبر ايه صح كده كمل الان لو واحد فينا ايه شفناه قاعد قاعد في الهواء هيك وكده سوف نخاف منه ونخاف منه ونفكره هذا مسخوطه ومسحوره وراكبه جنه كيف قاعد في الهواء؟ وعلى فكرة كان بعض الأولياء يفعلون ذلك ابن تيميئة قدس الله سره قال كرمات عبد القادر الجلاني متواترة متواترة والعزاء عبد السلام قال متواترة ابن تيميئة كرر لماذا؟ لأن مجلس وعد الجلاني قدس الله سره كان يحضره على الأقل مئة ألف من البشر كل يوم ثلاثاء مئة ألف يعني هذا ليس أساطير وين كان يقعد؟ كما ذكر الذهبي غيره في الهواء. ها؟ في الهواء؟ عبد القادر لانه كنت تشوفه الناس فيطلع امام الناس يطلع ويضل قاعد في الهواء ويبدا يعض الناس، وكل المجلس يهود ونصارى يسلموا حاله صعبه. تفضل. تفضل. قال لك الخوارج لا لا لا هذا موجود لا يمكن الا جاهل او مباهت مكابر ومتواتره قدس الله سره، يقعد في الهواء ويعطي الدرس تبعه. قال الامام الذهبي انه بدا وقالوا من عجائب الجيلان عاد هذا. ان الذين يجلسون في اخر المجلس شوف 100000 بشر زمان ها يسمعون صوته كالذي يجلس عنده من غير مايكروفونات بروق الصوت الافاق من كرامات الاولياء يقول امام الذهبي اقروا ترجمه الجيلاني في انه بلاش ترون العجب ها ها او تروا العجب ها جواب الشرط ها اقراوا تروا فبيقول ايه بيقول كان احد الناس في اخر المجلس عنده سجاده وتحتها خيط وكل شويه يعقد عقده لا يراه احد حتى الجم مش لا يتنبه له ايش كان يعمل هذا بعدين فهمنا القصه يجي يهود اسلموا والناس تفرح والله اكبر ولا يجي نصارى اسلموا شوف كرمات رجل الصالح غريب ايش عمل هذا يسلم كثير ناس اسلموا بالالاف على يد الجيلاني فهذا الرجل في كل مجلس يعقد عقده كلما اسلم يهودي يعقد عقده بدي اشوف كم واحد اسلموا يعني هم العدد هو اه واحد نصراني يعقد عقده فالامام الجيلاني هو قاعد في الهواء قال له انا احل وان تعقد فهو المستحيل بعينيني انا كيف كيف شافني ما حد شايف تحت اه فسكت هذا قال له انت انت ما يامن يجس في اخر انت الذي تعقد الحبل انا اقول لك كيف طلع بيه كيف شافوا شي لا الى امنته بالله قال له انا احل وانت تعقد فالخوارق هذه هذه موجوده بلا شك فقط احنا بنشوفها عجيبه وكيف قاعد في الهواء لاننا لم نالف هذا الفنا ان نقع على الارض ورم صحيح ولو كان العكس لرانا انه خارق فشوف شاتو بريان قال لك ليس ايه غير معجز باقل اعجازا من المعجز كل معجز كل شيء في الكون ايه معجز النبي عليه السلام شوف النبي سبحان الله الفرق بين العقل المؤمن يا اخواني انه عقل يقظ وفعلا لا تستهلكه ولا يصدأ بالالفه دائما يرى الاشياء يعني يعني بنهم بنهم الطفل ذي النفس السائله انه كل شيء مدهش الفلسفه هي الدهشه صح فالمؤمن فيلسوف بالاخير يرى كل شيء يعني غير قابل حتى ايه للتفسير اينشتاين على فكره عنده عباره من اروع ما يكون ايش قال اينشتاين قال ليس الغريب والمدهش في هذا العالم ها اننا ايه نفهمه يعني بنحاول نفهمه لا لا لا قال الغريب وغير مفهوم انه قابل للفهم ايه غريب طبعا طبعا عمري مش عادي انه قابل للفهم طبعا لانه ما في عوامل اه كله هذا بنور الله تبارك وتعالى كله ايه بنور الله بول سيزان الرسام الكبير مكة خمس سنوات يرسم لوحة غروب الشمس تخيلوا؟ الله يقسم قل أعوذي رب الفلاق من شر غاسق إذا وقب آه هو الليل إذا عصعص وصبح إذا تنفس أديب زي بول سيزان لا يرى هذا مشهد عادي خمس سنوات يحاول إيه؟ يتمثل هذا فنياً بعدين قالوا أنت أهلكتنا خمس سنوات خلاص يا الله أن نوديها على المرسل نوديها على المعرض قال طيب و جاءوا الناس قال لك والصحفيين بعدين قال اكشفوا عنها، هم حملينها، اكشفوا لي عنها، كشفوا عنها شفها هيك؟ قال لا ليس بعد، خمس سنوات قال، فترة يسيرة على تصوير لحظة غروب واحدة، أرجعوها شوفوا نفسيها، هذا الذي استطيع تأمل عظمة الله جلال الله في خلقي، ليس كما نرى، ولا نفهم، ولا نتأثر، كله عندنا كف عدسة الناس الكبار هؤلاء لا، يتحسسوا، النبع عليه السلام كان عادي في الذروة من هذا الشيء فلما قال ايه انه في يوم القيامه ناس ايه يسحبون على وجوههم في سوره الفرقان ها يسحبون على وجوههم فحكى النبي عن الناس يمشون على وجوههم يعشرهم والله يمشون على وجوههم قال يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم ايش الجواب اسمع الجواب هذا الجواب المنتهج الذي لم تزيره الداشه قال ان الذي امشاهم على رجليهم قادر ان يمشيهم على وجوههم لانه المشي على رجلين مشغله سهله شغل معقد جدا جدا غير مفهومه تمشي على رجليك صح ولا لا هذه يعني شوف سهل عادي على رجلينا فللاسف المذهب هذا العقلي او العقلاني في الدين في تاويل النص الديني يرفض كل الخوارق والمعاجز ويعتبرها غير معقوله اكبر رجل اه يعني اثبت ذلك او حاول ان يثبته للناس باروخ سبينوزا قلنا اليوم في رسالته، رسالة في اللاهوت والسياسة قال لازم من أول كل النصوص الدينية والمعاجز والخوارق هذه كلها مجازات وقصص وحكاية وأشياء لكن مش حقيقية وهذا كلام طبعاً فارغ وغير صحيح طيب، في الحياة العادية يقول لك هذا عقلاني، إنسان عاقل كذا، آه متعقل إيه معناها العقلانية؟ العقلانية في الاستخدام اليوم العادي تعني أن الإنسان لا يخضع لسلطة التقليد ولا للسلطه القدم ولا للسلطه الكثره ولا للسلطه حتى التنفيذيه وانما هي يمضي على ايه على ما يزين له عقله ويقتنع هو هذا العقلانيه هذا معنى عام اخر شيء ما يهمنا عاد ما يهمنا العقلانيه في الفلسفه ففي اليمستولوجيا ما معنى العقلانيه معنى العقلانيه اصاله وجداره العقل ها لاستمداد المعرفه وتحصيلها باذاء من يقول باصاله التجربه والحس امبرسيزم <تصفيق> لذلك ما فيش جون لوك جون لوك قال لا يوجد شيء في العقل لم يوجد من قبله في ايه في الحس في الخارج لايبنتس وافق على هذا انه صح ما في شيء في العقل لم يوجد من قبل في الحس الا شغله واحده الا العقل نفسه هذا جواب ممتاز الا العقل نفسه ونيت متنا هذه نثبت المقوله الايبنتس هذه فعلا الا العقل نفسه وكانت ايش رايكم كانت توافق جون لوك ولا بيخالفه بيخالفه كانت قال الحس والخارج بيقدم لنا أشياء لولا وجود العقل عندنا ولا بتساوي حاجة ولا حنفهم منها حاجة والعقل عنده أحكام زي ما قولنا هي قبلية مسبقة متعالية فرانس من دين تال متعالية على هي على التجربة وأحكامها ومدخلاتها لولا هذه الأفكار الفطرية المركوزة لما فهمنا شيئا معناها كانت في الأخير تجريبي تجريبي وحده قال لا عقلاني عقلاني وحده لا اذا هو عقلاني تجريبي ثنتين اه وهذا معنى عبارته الشهيره في ناخذ العقل اه التجربه عفوا لا تنشئ معرفه او ادراكا يعني المعرفه اه تبدا بالتجربه لكنها لا تنشا عنها شفت دقيق الرجل فهو ايه يعني حاول في صمت واحد كما يقال في صمت واحد ان يوحد بين ايش اه الاتجاهين او الطريقتين التجريبيه الحسيه وايه والعقلانيه هذا معنى العقلانيه لدى ايه لدى الفلاسفه اصحاب نظريه المعرفه اصاله العقل وجداره العقل واهليه ولياقه العقل على ايه على تحصيل معرفه اه بغض النظر عن الموضوع ايش الحس والتي. مش معناها أن اننا ننكر الحس والتجربه لا ننكر لكن نقول الاصالا من من اصل زي ما قلنا من اصل الوجود او الماهيه من الوجود الاصيل هو العقل اللي عليه التعويل اكبر والاعتماد الاعظم هو العقل انغى العقل انغى كل شيء ألغي الحس تبقى ألوان من المعارف عند الإنسان كانت يقول مثلا أه بديهيات الرياضة موجودة في الإنسان يعني واحد زي وحد تسوي اثنين قال ملهاش علاقة بالتجربة هي التي تفسل لنا التجربة على فكرة طبعا واحد زي وثي وثي وثيين هي التي تفسل لك التجربة يعني نفتضل الآن عندنا تجربة ليس رياضية عندنا تجربة على شخصين من الناس بدنا نحاول نعمة تجربة طبية على موضوع ارتفاع ضغط الدم مثلا موضوع لا يوجد علاقة بالرياضة صح ولا لا هذه التجربه لا يمكن ان تعقل لدينا الا ببديهيات اوليه رياضيه غير تجريبيه فاذا وجدنا النتيجه هنا مثلا اه ضمن حدود وهنا ضمن حدود اخرى تعززها ها اخذنا المتوسط ليش اخذنا طيب لاننا ندرك بديهيا انه 1+1 بعطي تدعيمه للنتيجه اذا حتى اي والذي يقول كانت يقول هذه الاشياء لا يمكن ان تفوتها اي تجربه كل التجارب تخضع لبديهيات ايال الرياضه صح مظبوط ابدا ولذلك قال في هذا الكون وفي اي كون اخر مفترض هذه البديهيات صحيحه وقد ياتي يوم قال تنفك المعلولات عن عللها فالنار لا تحرق قال ممكن عقلي يقبل هذا طبعا وهذا تبرير حتى للمعاجز وهو صحيح اي على ذكر المعاجز نرجع مره ثانيه نذكر موضوع باروخ سبينوزا والعقلانيه ديكارت قال اه انا اؤمن بالمعاجز ليش رفض ديكارت ان يخضع النص الديني لايش للعقل اخضع كل شيء للعقل قال الا ايه الا النص الديني ينزل بمدد من الله بجريس بنعمه بلطف ويفهم بمدد من الله وقلنا انه قد يكون الزلم ايش يعني داهنه كذا فهو ليس عقلانيا في مساله الدين ديكارت وعقلاني في في مسؤعيه النص الديني في مسؤعيه النص الديني طيب طبعا موضوع انفكاك المعلوم عن عليلها طبعا حتى في الفلسفه الاسلاميه والعقليه ممكن لانه ليس ضروريا ليس ضروره القضايا الرياضيه والبديهيات المنطقيه والبديهيات ايه المنطقيه من بديهيات الرياضه مثلا المساويان لثالث ما لهم متساويان وهذا صحيح اي اذا اكس تساوي ا اه و ا تساوي ا اذا اكس تساوي ا 100% هذه بديهيات هذه يقول كانت هذه قبليه غير ماخوذه من تجربه تصح دائما موضوع النار تحرق اي ممكن في مكان معين النار لا تحرق صحيح معروف الان الماء مثلا يغلي تحت اي درجه 100 صح لو اختلف الضغط تختلف درجه الغليان معروف ولذلك القضايا التجريبيه الامبريقيه قضايا مشروطه مضروبه وليست يقينيه فممكن تنفك وزي ما قلنا هو ضرب مثال بالشمس قال الشمس ممكن بكره لا تشرق من مشرقها وتطلع ايه من المغرب قال ممكن ما بتقبل بس ما بتقبلش ايه تخلف قضايا ايه الرياضه تخلف قضايا الرياضه انا كل حال نعود الان الى موضوع المذهب التجريبي نترك الان عقلينا شويه نيجي ايه المذهب التجريبي المذهب التجريبي كما قلنا لكم اول من رفع لواءه يعني بشكل واضح وصارخ هو جون لوك بعد ديكارت يعني ربما ايه بشيء بسيط ديكارت 1250 اه جون لوك كان حي ايامها اه 1704 الرجل يعني معاصر بمعنى ما ايه لدييكارت هذا الرجل واضح وجون لوك يعتبر اول رجل يتكلم بشكل مفصل في نظرية المعرفة ومكث يكتب في كتابه وليس كبيراً كتاب متوسط الحجم عشرين سنة شفت الجهود؟ يعني يوم البشر ليش كلهم؟ كونت جون لوك فلان هذون الناس لا يعبثون يعني الرجل كونت هذا خمسة عشر سنة عشان كتابه هذا وحياته كلها كان في التفكير لكن في التأليف خمسة عشر سنة يقلب كتاب أربع مائة صفحة ها. جون لوك كتاب حوالي 200 صفحه من القطع المتوسط 20 سنه يؤلف فيه 20 سنه ويعيد اختباره ويناقش فلسفه لليوم هذا يعتبر فعلا مدشن ومؤسس نظريه المعرفه ايه في الفلسفه الحديثه اه داروين لما الف اصلا انواع اه تقريبا اكثر ايه قريب من 40 سنه وبيشتغلوا ومروحوا بييجوا بيزيدوا بنقض وما رضيش يطبعوا الا لما وصلت له رساله من هيش من وورس اه كان في جزر اندونيسيا وادرك انه ولس هذا يعني متوصل لنفس النتائج فاستشر هكسل قال له اطبع كتابك واطبع برضه ايه ملخص كتابك ورساله ايه ولس عشان تكون امين علميا لكن الحق ضر عليك السبق العلمي لازم بيشتغلوا يعني بتركيز ماركس هاد. ماركس قضى اه اكثر من 23 سنه يقرا من الساعه 7 صباحا الى 7 مساء في المكتبه الوطنيه وبعدين الف بس مجلدين من راس المال قلب الدنيا كلها اوبسايد داون فاحنا نحتاج زي هيك نحتاج مفكرين يشتغلوا 30 40 سنه ويقدموا شيء للبشريه عشان نثبت اننا ايه على قدر هذا الاسهام العالمي فجون لوك اذا هو اول من تكلم بشكل مفصل في نظريه المعرفه عنده ايه كتابه اسمه ايه اسمه بحث او مقاله ان اس اي يعني اه كونسرنينج هيومن انديرستاندينج مقاله بخصوص الفهم الانساني مقاله بخصوص الفهم الانساني 20 سنه يؤلف في هذه المقاله جميل طيب ايش هذا الرجل ايه قال قال انه الذهن الانساني ايها الاخوه عنده اصاله الفاهم نسميها الفاهمه البشريه قال عندها ما انكرش وهنا يلتقي جون لوك مع مين؟ مع الفلاسفه العقليين معناها ما اعترفش انه العقل الانساني ايش سلبي بالكامل لا مع انه ابتدى بالقول ان هذا العقل الانساني تابولا راسا باللاتيني تابولا راسا يعني ايه لوحه بيضاء، لوحة بيضاء، تابولة رأسة يولد الإنسان قالوا ما عندوش أي شيء ومش معناها أنه كل المعرفة من الخارج قال لا، بس يولد فارغ طيب، إيجا اللي بصير عن طريق وسائل الحس ترد إليه معلومات عن طريق الحس الظاهر في الأول وفي عندنا الحس الباطن ترد إليه معلومات هذه المعلومات تستحيء إلى تصورات بسيطة تصورات ايه بسيطه اذا عشان نركز جون لوكا تحدث عن نوعين من التصورات التصورات البسيطه والتصورات ايه المركبه التصورات البسيطه تاتي عن طريق حسين الحس الظاهر والحس الباطن الحس الباطن اللي هي قوى النفس الانفعاليه الداخليه اه كمعرفه النفس بقواها وانفعالاتها كالحافظه والادراك قال هذه كلها برضه ايش كل احساسات بسيطه لكن عن طريق الحس الباطن الاحساسات البسيطه عن طريق الحس الظاهر بالسمع والبصر واللمس والشم الى اخره ندرك بها ايش البساط كالامتداد كالحركه وهي بسميها ايش هو كيفيات اوليه ليش عشان نميز كيفيات الاوليه في نظر جون لوك يعني تقريبا لا تتوقف علينا هي موجوده هي ايه موجوده فعلا الامتداد كم يمتد هذا اه في الفراغ هذا شيء يخصه اه الحركه حركه الهواء حركه حيوان حركه كده هذه كيفيات بسيطه ها لكن مو مبته عندنا ندركها في كيفيات ثانويه لماذا سماها ثانويه ثانويه وهي بسيطه لكن هذيك اولى او اوليه على هذه البسيطه ثانويه كيفيات عند جون لوك البسيطه الثانويه تتوقف علينا لولانا ما شرح موضوع الضوء ولا ايه والصوت قال هذه هي فعند جون لوك ادراك اللون ادراك الطعم إدراك الرائحة، إدراك الملمس، إدراك كل هذه الأشياء التي توقف عليها؟ على تدخل الإنسان فيها، قال هذه بسائط، لكنها كيفيات ماذا؟ ثانوية، وضح لكم ما الفرق بينها؟ أعتقد واضح جداً، قال الفيات الأولية، ما لا شرقة بينها، امتدال حركة موجودة هذه في الخارج، ندركها عن طريق الحس الظاهر، وهي من البسائط، في كمان عندنا نوع اخر من البساط لكن تسمى كيفيات ثانويه في شيء مرتب عشان يصير شغل في شيء مرتب وذكي فعلا اه قال لك موضوع الصوت موضوع الطعم اه موضوع الرائحه موضوع الملمس اه موضوع الوزن انه هذا ثقيل او خفيف الى اخره هذه الاشياء كلها مالها كيفيات ثانويه تعتمد على ايش على المدرك تعتمد على المدرك طبعا هل لها اصول في الخارج طبعا لها اصول زي ما قلنا اي في الواقعيه ايش النقديه مش احنا فيقولها اه هو يعترف بهذا برضه يعترف وهذا ايه يعني بدايه ممتازه وجميله بدايه ممتازه ايه وجميله اجى قال في بعدين عندنا شيء اسمه الحقائق او التصورات المركبه مش البسيطه في شيء اعلى من ذلك زي ايش زي مثلا النسبيه او النسبه نسبه شيء الى شيء زي العليه عله شيء لشيء زي الغائيه اه شيء وين بده يروح يهدف الى ماذا الغايه مال غايه اه وعما العليه فهي غايه من وراء فولتر ستس اه عنده تعبير جميل هذا اه هاي ايش بقول قال في نهايه المطاف في علاقه بين الغائيه وبين العليه اه اه فالغايه هي عله من امام اه والعلليه هي ايه عله من خلف اللي بيدعم الخلف بنسمي ايش احنا عله اه واذا ايه بيدبك من الامام بنسمي ايش غايه صح آه. هذا تشبيه ولترستس عشان لما نخش برضه ايه في اي بحث فلسفي بتحدث عن العليه والتفسير العلي والتفسير الغائي نفهم في تفسيرات غائيه تتحدث عن العله والتفسيرات الغائيه تتحدث عن الايمز عن الاهداف اه هذا هو وكل يسمى ايش تفسير غائي كل يسمى هي تفسير غائي مرات بخلطهم اه على كل حال فقال هذه كلها ايه كلها تصورات مركبه تصورات مركبه كويس الان قال في عندنا شيء لسه اعقد من هيك الذهن يقوم بالمقارنه بين اشياء زي المتضايفات يعني الان مثلا الابوه من غير بنو لا تفهم صح ولا لا ممكن واحد يكون اب ما عنده اولاد مستحيل معناه لا تفهم الابو الا باضار ايش البنوة والبنوة لا تفهم الا باضار ايه الابو وبيسموها المفاهيم المتضائفه طيب الكبير كبير ايه باعزاء ما هو ايش اصغر والصغير بالمقارنه مع ايش مع ما هو اكبر هذا مش صحيح ان عباره في المنطق الاسلامي وحتى في الفكر السعوني يقول لك الجهات اضافيه الجهات نسبيه يعني الان اخي فاضل مثلا يجلس عن يميني ولا مش صحيح وعن يسار اخيه صح ولا لا ايه فصار يمين يسار باعتبار باعتبار أني مثلاً أفترض عن يميني باعتبار أخي عن يساره ولا ما الصحيح؟ نحن بل أن نجلس هنا نجلس فوق الناس الذين عيش هم تحتنا في الطابق إيه؟ صفر لكن نجلس تحت الذين عيش هم فوقنا في الطابق اثنين فصرنا تحت فوق إيه إضافة مزبطة أو لا إضافة هذه مهمة حتى في العقائد أبو حامد عنده في قوائد العقائد كلا متبسيط جميل جداً جداً عن نسبية الجهاد ممتاز عشان موضوع التجسيم وتشبيه الله والله وين مش وين والكلام هذا اه كلام ممتاز ممتاز ممتاز ورحمه الله على من قال ابو حامد عقله اكبر من علمه وفي عنا علماء علمهم اكبر من عقلهم تكلموا في اشياء قضيه وخربطوا خربطوا الدين كله اه وحامد عنده عقل, عقل سبحان الله يعني ليه قاعد يقبل ايش الاخطاء في المسائل هذه رضوان الله عليه مفكر كبير حقيقه فالجهاد كلها ايه اضافيه فجون لوك اه قال لك انا ايه بتكلم عن هذه بطريقي المقارنه بالاضافات طب العله والمعلول مفاهيم متضاففه والمفهوم الصحيح ما بكون الشيء عله إلا, الا اذا كان له ايه معلول وما بكون الشيء معلولا الا اذا كان لعلة والمفهوم الصحيح فهذه مفاهيم برضه ايه متضاففه مفاهيم ايه متضاففه المهم في جلك حتى نسابق الوقت ان الرجل ان الرجل فلذه المفاهيم المقارنه المتضاففه لا يظفر بها الذهن عن طريق الحس وحده لا فالحس لا يستطيع صح؟ مزبوط لأنه بصراحة اللي في الخارج فيه واحد رجل اسمه فلان وفيه ولد اسمه فلان مفهوم الأبوة والبنوة مش في الخارج هذا في العقل هنا جاي صح ولا؟ ايه مفهوم في العقل قال كيف اكتسبوا الإنسان جون لوك؟ قال اكتسبوا بالمقارنة قارن حيثية هذا ما حيثية هذا تتا وطلع شيء اسمه ايه؟ طيب بالحس فقط المقارنة من الذي قام بها؟ قال الذهن وهنا بكل اعتراف تواضع جون لوك ولذلك لا يرضى عنه التجريبيون يسقطون عليه قال لك هذا مش كويس هذا يعني نصف فيلسوف عقراني يعني بنشيه بدنا واحد يكون تجريبي محض زي هيوم اللي جاب عديد دمر الدنيا هذا اه فايش قال قال انا اعترف ان الحس الظاهر والباطن اه غير كافيين لتوليد هذه المفاهيم وانما لابد من تدخل ايش الفاهمه اللي هيومن انديرستاندينج الفاهمه اه انا تعجبني كلمه انديرستاند هذه كثير تعجبني تعرفوا ليه؟ لان ايش معناها؟ يقف تحت اي شيء عشان تفهمه بدك تنبش عليه اندر <تصفيق> ستاند او نقول الامور واضحه مش حتفهم حاجه بصراحه الامور بسيطه يا اخي مش حتفهم حاجه كلمه اندر <تصفيق> ستاندينج جميله يقف تحت بدك تفهم هذول لها لها مقابل في العربيه طبعا اللب الله سمى العقل لب اذا تدور مع القشره حظلك في القشره ولا حاجه بدك تخش جوا العقل هو اللي بيخش جوا هو لب اسمه ادخل جوا حتفهم ما تدخلش مش حتفهم فبدها شويه صعوبه يعني اه فاهم البشريه اه اه تعضد عمل الحس وبتضافر القوتين آه. يستطيع الانسان ان ينال ان يظفر بايه بمثل هذه المفاهيم جميل وبذلك كان جون لوك اقرب الثلاثه اللي هم ايش لوك وبيركلي وهيوم الى مين الفلاسفه العقليين وهذا سر سخط هؤلاء التجريبيين عليه واضح طبعا ممكن كان بس خلص خلينا نتجاوز جون رك بالطريقه هذه رد على ديكارت ديكارت عنده نظريه اسمها ايه نظريه الافكار الفطريه مش هنقولها ممكن تراجعوها لحالكم بعدين الوقت فعلا خلاص اه تضيق علينا هذه النظريه ترد على ايه الافكار الفطريه ايه لدى ايه لدى رينيه ديكارت ننتقل الان الى ديفيد هيوم ديفيد هيوم صاحب ايه بحث انكواري بنفس الشيء في الفاهمه او في الفهم الانساني ديفيد هيوم قال صح الذهن يبدا صفحة بيضاء، أنا أتفق مع جون لك، لكن ما في شيء اسمه عاقل، أنكر شيء اسمه عاقل، ما أبداً، قال إذن أقبل به كمصطلح هو في نهاية المطاف تعبير عن ماذا؟ عن قوى الإحساس وما تؤديه إلينا، حيث يعتمد اعتماداً مطلقاً وصرفاً، على ماذا؟ على الخارج، بس أكثر هناك ما فيه، أما تقول لي عقل، وعنده لقات خاصة، وبيألف مفاهيم، زي مفاهيم أن هي النسبة والعلية، قال كله كلامها، طب العلّة والعلّية، فسّرها، عنده إيه؟؟ تفسير طبعاً من كان أكثر اتساقاً مع منطقة التجريبية والحسّية؟ جون لوك أو ديفيد هيوم؟ هيوم هيوم كان يعني أكثر صدقية، وقال إذا نحب أن نكون حسّيين، ونكون تجريبيين، التجربة لا يمكن أن تعطيك مفهوماً كلياً، عاماً، التعميم، ما فيه لو كنت اتبع التعليمات قال ما في لا ولا ان تعطيه كمفهوم ايش ضروريا على فكره هذا مهم جدا التفتوا اليه من الفروق الرئيسه بين الفلسفه العقليه والفلسفه التجريبيه ان الفلسفه العقليه تقول اه الفكر الانساني قادر على الظفر بمبادئ ما لها كليه يعني شامله يعني عامه اذا سمعتوا كلمه شامله هي الكليه اذا سمعتوا كلمه كليه هي العامه الاسهل من كلمه ثلاثه كلمه عامه عندها تعميم اه والشيء الثاني ضروريه ما ما ضروريه لا تتخلف اه لا تتخلف دائما موجوده دائما تعمل اه هذا اعتقاد العقلانيين او العقلانيين التجريبيين قالوا لا مش شرط كل افكارنا لا تتسم لا بالتعميم بالعموم ولا ايش ولا بالضروره هيوم قالها لماذا هيوم قال لانه فعلا التجربه والحس لا يعطيني اي شيء يتعلق بالتعميم ولا ايه ولا بالضروره ولا بالضروره ممتاز طبعا احنا قلنا قبل شويه انه جون لوك بالمقارنه اه قال انه الانسان يظهر مفهوم العليه شرح شويه جون لوك توسع قال كيف قال الانسان حين يرى اقتران ظاهرتين تتابع ظاهرتين تحصل الظاهره ا تتبعها الظاهره ب بالاستمرار وبالالف الانسان ينتزع مفهوم ايش العليه عن طريق ايه المقارنه هيوم قال هذه بدايه موفقه حقيقه بس نقول له يا هيوم فعلا احنا كلما قربنا النار من الورق او القطن ينحرق قال اه تتابع هي ظاهره متتابعه لكن هذا ليس الا في هذا ولا هذا معلول لهذا قلت لكم قبل فتره زي الاشعار اشعار بيعتقدوا هيك صحيح هو عنده نفس الشيء في ناس قالوا متاثر بمحمد الغزالي او حاولوا ينسبوه للسرقه يعني إيه؟ لا هو على كل حال ده متاثر قريبا متاثر بجون لوك جون لوك ذكر هذا هل ابو حامد مصدر لجون لوك برضه مش بعيد صح لانه جون لوك قرأ مين قرأ ديكارت وديكارت قرأ ابو حامد اه لازم نكون واضحين فكونه قد يكون مصدر هذه الفكره الى الاشاعره اه تاثر بها ديكارت وجون لوك وجون لوك ايه اثر في مين في هيوم لانه هيوم عاله على جون لوك في اشياء كثيره وبيعترف الرجل يعني بيقول بيقول جون لوك قال كذا كذا انا اوافقوا انا ايه اوافقوا قال فهذه الضروره ليست ضروره منطقيه ما بعترفش بالضروره المنطقيه ولا ضروره خارجيه ضروره ايش احسن نفسيه لا نفسيه ضروره نفسيه ها الانسان بتوهم انه ما دام هذا ورا هذا هذا ورا هذا عشان اقرب لكم بدي انا بدي انقض الان ايه علي بدي اهدم عليه بطريقه ان شاء الله حتعجبكم ها في عنده شيء خاصه هنا كيف عشان نخرب هذا نفترض شخص بدائي جاء من جزيره نائيه عمره في حياته ما شاف السياره ها الكار تبعتنا السياره هذه وشاف دايما السياره كل ما ايه الغماز هذا على اليمين بتلف على اليمين كل يمين اه كل شمال شمال ممكن هذا الرجل ما عنده اي فكره عن ايه عن اليه عمل السياره وكل كذا يعتقد انه هذا الضوء هو الذي ايش يزيح السياره ايش الى اليمين وذاك يزعه يفكر هذا هو السبب واحنا بنعرف انه لا ما فيش اي علاقه عاليه وممكن السواق هذا يكون مهمل وما يعطيش غماز ويخش يصير حادث ومشاكل اه لكن هذا هو شاف السواق ايه المنضبط فظن هو لاقتران الظاهرتين كلما هي اشتغل غماز اليمين السياره بتلف يمين شمال شمال فظن انه في علاقه ايش علليه ديفيد هيوم بيقول كل ما يحدث في الكون يحدث على هذا النحو فقط اشياء تتبع بعضها فاحنا فكرنا انه في ايه علليه ليش انكر طيب هنقول انت ايش جبتهم يعني ايه ليش انكرت قال انكرت انت بتقول هذا مبدا ضروري وانا مش شايف بالحس والتجربه اي شيء يدل على الضروره الضروره مفهوم مش موجود في الخارج وانا انسان تجريبي ما تورطنيش في شغلات عقلية تذهب له عليه ما لا أعترفش ما أعترف إلا بالعز ممتاز فقال لك إذن ما فيش ضرورة وهذه مسألة نفسية مسألة نفسية تداعي المعاني فاستر قال المعاني الثاتة هداعة يدعو بعضها إلى بعض ويتبع بعضها بعضاً ضمن قوانين للتداعي التشابه احفظوها ثلاث قوانين عندي بده يوم التشابه اثنين التجاور في الزمان أو المكان ثلاثة العلية او فسرها العدلياد كويس في ناس قالوا والله كلام جميل وابو حمد قال فيه ويمكن الزلمه عنده الحق ليش ما يكونوا هيك لا حاننقض عليه اه حنجيب حجتين قويات ان شاء الله الحجه الاولى هل انستم ان هناك ثمه فرقا بين العدليه كمفهوم تصوري وبينها كمفهوم تصديقي طبعا مثل سائر مفاهيم بمعنى العله كما مفهوم تصوري كلكم تعرفون ما هي العله تمام ان يكون الشيء ها على هيئه او حاله بحيث يؤثر في شيء او حاله اخرى هذا بسموه العله وهذا مبدا ايه العليه زي ما قلنا الظاهره وايه والاثر كوز اند افكت يعني طيب العليه كمفهوم تصديقي وهذا ما كفر به مين هيو وقال لك لا أنا لا أؤمن به بهذا المفهوم أنه فعلا الأشياء مخلوقة بطريقة معينة بحيث يفعل بعضها في بعض ويتسلط بعضها على بعضها آه. لا قال ما في الكلام هذا ولا أؤمن به وما في ضرور للشيء هذا كويس صح نحن قد نتنزل اعتباطا بسموف النقاش ونقول له يوم إحنا معاك كمان إحنا كفرنا بالعلّة مفهوما تصديقيا صح جميل لان احنا مش شايفين الضروره في الخارج ومش قادرين نقيسها ما فيش شيء في الخارج اسمه ضروره صح في مجرد تعاقبات بس صح كلامك لكن يا هيوم والله بالله عليك بربك ها من اين ظفر ذهنك واذهاننا بالعليه كمفهوم تصوري اس كونسبت يعني هذا سؤال فلسفي خطير فهمتوا كيف عليا لان ما في الخارج ما في في الخارج هذا الشيء وهذا الشيء المفهوم نفسه مفهوم عليه كتصور من اين اتى هذا من الذي ولده والحس لا يستطيع ان يولد هذا صح آه. والان ليس امامه يوم الا ان يعترف ها الا ان يعترف اه بان في الانسان شيئا ما اللي هو العقل ما بيحبش يحكي عن عقله هو ها ها لياقه ما قدره ما قادره على توليد مفاهيم مفاهيم تسمى المفاهيم الفلسفيه معقولات ثانيه فلسفيه ولا تستند في توليدها على ايه على على التجربه ولا مش صحيح ما فيش ما في امامه الا هذا والا اذا قال لا هنقول اذا ما الذي انكره صح انت انكرت عليه ما الذي انكره انت انكرت المفهوم التصوري صحيح ايه اذا انت تقربه تصورا كيف ظفرت به حيخربط ما فيش واحد وجهه النقد هذا في حياته الان راح وجه ناخذ اخر عاد هذا نق ليس لي اه ناخذ ذكرتوا هذ الفلاسفه اه طبعا عشان نكون صادقين اه في ناخذ من عندي الان عاد وحجيب مثال بسيط على شالات هنا وحتشوفوا كيف اه ايش هو هو بيقول ايش هذا مجرد تتابع ظاهره تتبع ظاهره حقوله ممتاز انت مش عايش في عصر الضوء والفلاشات والسينما الكمر هذا الحين اذا نحولها الى عارض اه وبدنا نبث منها ايش في المنثبتا عشان ما خربطوش مسكينين جنب بعدين في الفيلم المتحرك هذا يوم قديم لانه في المنثبث صور من الكويت هنا ها وانتبهوا عاد الصوره ثابته تماما ومعتدله على الحائط في شكل مستطيل الرجل حرك الكاميرا هل تحركت الصوره بعد الكاميرا او في نفس لحظه حركه الكاميرا في نفس اللحظه صح ولا حركت الكاميرا كذا بتتحرك ما فيش شيء كلام فوق تحت هل التتابع حاصل هنا؟ مش حاصل حاصل تزامن صح؟ والعقل يذعن أن سبب حركة الصورة على الحائط واختلاله هو حركة ما إيش؟ الكاميرا صح أو لا؟ وهذا إيمان بالعلية وبالسببية بشكل واضح وصارخ دون أن تورد في ماذا؟ في شبهة التعاقب ما في تعاقب هنا؟ تفضل مزبط أو لا؟ كيف يجيب عن هذا؟ هذه أسهل طريقة في على النقد عليه يوم يا اخواني ما فيش جواب عليه على فكره لانه الخطا اللي وقع فيه ابو حامد والاشاعره والوقعه في هذول جزء منه هو هذا فقط هم ايه اشتبه عليهم موضوع التعاقب لو ادركوا ان العليه ليست وقفا على التعاقب بل هي اعم من ذلك بحيث تشمل وتتضمن حدوث ايش التاثير ولو متزامنا صحيح قال تعالى وما امر الساعه الا كلام حلبصري او هو اقرب انا اقول لكم عليه افعال الله لا اله الا هو ها في الخلق وفي الكون انيه انيه وساقطب لكم مثال والعلم يثبت هذا الان على فكره كلما تقدم وفي الاخير الانسان سيدرع ويبخع بالكامل انه فعلا ما في فاصله زمنيه بين اوامر الله الكونيه وبين ايش مكوناتها ما في فاصله زمنيه وهذه عليه عاليه مقدسه واعظم انواع العليه ولا مش صحيح تعرفوا ليش اكيد كلكم سمعتوا ايه بالبروفيسور المصري العالم العظيم هذا احمد زويل الحائز على نوبل سنه 99 اه طيب الرجل هذا عنده نظريه ايه الفيمتو ثانيه الفيمتو ثانيه احنا بنعرف النانو ثانيه نانو سكند كم 10 اس ناقص 9 سكند يعني جزء من مليار جزء من الثانيه اسمه النانو سكند صح ايه زويل قال لا الله لما قال إيه؟ وما أمر الساعة إلا كلمح البصل من يقول لي لمح البصل كم من الثانية؟ ذكرت اليوم أنا واحد على ستة عشر واحد على ستة عشر واحد على ستة عشر من الثانية واحد يقول يا إيه ما هو القرآن إيه قرآن للعرب هذا والناس اللي القدماء يقولون الوسطى الآن نشوف شو واحد على ستة عشر ونكمل آية يا عبد الله ويا ريح أنت أو هو أقرب ربك ما في قرآن عجيب هذا السرعه اللمحيه كانت اعلى سرعه عند البشر يوم ولا بتخيروا اعظم منها لمح المصر لمح البصر هذا ما في اسرع منها ما في الله قال لا في اسرع وفتحت الايه مفتوحه قال او هو اقرب في كلمه او هو اقرب تدخل اي سرعه ها مهما تضائلت ايها الاخوه ايه في الزمن طبعا وتعاضمت ايه في السرعه تدخل فعند النانو سكند احمد زويل قال لا هذه سرعه, سرعة فائقه هذه نانو ثانيه ولا حاجه علي. يعني يتم الشيء في جزء من مليار جزء من الثانيه لو جزعنا الثانيه اللي تنقضي في كلمه الله راحت الثانيه هذه ها الله راحت الثانيه او عارفين في علم التجويد هذه ثانيه افرد كلا راحت الثانيه هي ثانيه ما يقدر ثانيه هذا اه في المد حركه تساويين ثانيه زمنيه لو جزاتها مليار جزء جزء منها اسمه النانو ثانيه ازويل هذا السفهي تمشي بطن <من> النشيه نشتغل على الفمتو ايش يا زويل فمتو هذه قصتك هذه الفمتو ثانيه قال هذه ايه 10 اس ناقص 15 يعني جزء من 1000 التريليون جزء من الثانيه او جزء من مليون من مليون مليار جزء لانه المليون 6 والمليار 9 15 لو قسمنا الثانيه ها مليون مليار جزء شيء جنن شيء لا يصدق يا اخواني والله العظيم بس دخل على نوبل وصوروا الرجل علامه كبيره حقيقه ذي المخ رهيب اخذ 99 جائزه تخيل ها ونوبل كملهم 100 جائزه عالمي عند الرجل هذا عقل اينشتاين عرب هذا حقيقه ميت بينا والله ما حدا عارفه يا حرام لانه عربي مسلم لو هذا يهودي كانت الدنيا كلها زويلز وزويلز وزويل زويل زويل. رجل عقل ضخم جدا جدا فجاء الايه الفيمتو ثانيه ليه يا زويل ايش تعمل في الفيمتو ايش عمل قال هذا حتعمل ثوره في كل العلوم خاصه الحيويه وصور الرجل العاد وصنع جهاز وهي صنع المكنه اللي بتكتشف رباعي الابعاد شيء عجيب ايه رباعي الابعاد الان صنعوا خلاص حيبدا يسوقه اه هذا الرجل يصور يا جماعه ما يحصل في الخلايا عندنا الخلايا اه من تفاعلات كيميائيه تحدث على مقاس فيمتو ثانيه الله اكبر يعني الله تبارك وتعالى يدبر الخلق ويدبر اجسامنا والمتعضيات ولا شيء ده كلها في ازمان من مقاس فمته ثانيه وهذا المكتشف لسه وانا متاكد والله انه حتيجي ايام حيسخروا من فمته ايه ازويل يقول لك فمته يسرع فاقي بطي هذه سرعه املائيه يمكن يقول لك ايه على جزء على ايه جوجل بلكس فيهم ايام من الثانيه وحينئذ سوف نصل الى السرعه الانيه عاد الامر الاني لانه كمال الربوبيه لله تبارك وتعالى هو هيك لما يصدر امره ويريد له ان يكون انيا ممنوع تكون في فاصله زمنيه في كم تقاس الفائصه الزمنيه هذه لا شيء لا يعلمه الا الله عاد هتقول لي 10 اس ناقص الله اعلم هو بيكس ولا كذا كذا ولا جوجل بيكس مرفوع ولا جوجل بيكس هو هذا اي هذا رب العالمين لا اله الا هو لكن الشيء مدر ومحير انه الاشياء بتصير في خلايانا في عندنا عمليات حيويه حياتنا وموتنا بتتوقف عليها في جزء من مليون مليار جزء من الثانيه لا اله الا الله شيء عجيب جدا جدا فقصدي اقول انه العليه يا اخواني مش شرط اه ان نورط انفسنا في شبهه ايش التعاقب اه في اشياء بتكون صح متعاقبه مزبوط لكن في اشياء انيه طب نبسط خليني لكم مثال بلش يقول لي كاميرا مكاميرا وغلفنا فيها هذا هو معنى سهل يعني اه شغله اسهل منها شايف الخاتم هذا هيو هذا الخاتم حين هنا على الطاولة الآن صار في الهواء ما هو سبب حركته؟ كيف انتقل هذا الخاتم الهواء هنا؟ حركة أيش؟ يدي بالله عليكم هل انتقلت يدي قبل الخاتم بواحد على كذا فمت ثانية ولا انتقلت في نفس اللحظة هي؟ بالخاتم إذن ما هو سبب انتقال الخاتم إلى الهواء؟ حركة اليد أيش الفاصل الزمنية بين حركة اليد وحركة الخاتم؟ ما في فاصلة في الحركة النسبية هذه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مره السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء ايه واضحه في حركه ايه الارض عمرنا نشوف الجبال ايه, بت ايه بتمخطر طلع من السلميه اجينا هنا مثلا نرجع يا جماعه نرجع على السلم لا صح ولا اه الجبال في مكانها مع انه الصيوطي رحمه الله عليه. في تاريخ الخلفاء شو الخرافات العقل القروسطي هذا اه قال اه في كثير تواتر وحدثوا ناس وفلان ذكروا ابن الاثير جبال اصاب وفيدل الفلانيه كان فرق عمره ما حصل الجبال تتحرك صح اه لكن وين بالملي في السنه فرق اه بالملي لا الله بيقول ايه وترى الجبال تها وهي تمر مر السحاب وفعلا ايش السرعه هاي زي سرعه السحاب سرعه الارض حول ايه محورها وايضا ايش حول مدار حول مدارها حول الشمس او في مداري حول الشمس قال لك يوم القيامه يوم القيامه الله بيقول صنع الله صح ايوه صنع يوم القيامه يوم القيامه كله حيتدمر الامر صحيح ها هذا لا بتحدث عن اي الان فقصدي اقول زي حركه الجبل بحركه الارض اسم الحركه النسبيه حركه الخاتم بحركه ايش اليد ما في فاصل زمني وحنساله فيه وابن حمد الغزالي ايش العله في حركه الخاتم حيقول حركه اليد حنقولون التعاقب ما في تعاقب اذا في عله صح ولا لا في عله اه ديفيد هيوم تحدث طبعا عن الاشياء التي تدخل الى ذهن الانسان ايها الاخوه على ثلاث مراحل امبريشنز او الصور الانطباعيه الصور الانطباعيه بعدين المعاني ايدجيز او الافكار واخر شيء ريليشنز النسب وتتحدث عن كل ايه واحده منها الانطباعات عشان نخدم بها خلاص بس احنا خلصنا اخذنا اهم شيء في في العليق انا اخذناه وانتهينا منه اه ولازم يعترف انه ايه الانسان فيه قدره شيء اخر غير الحسي الحسي اسمها العقل اسمها الفهم البشريه وسبحان الله هذه القدره زي اللي عرفها ارسطو عادي الانسان حيوان متعقل قادر على انهاء تكوين المفاهيم والتصورات الكليه ومنها تصور ايش العليه ما يقدرش ينقض هذا ابدا ويقول هذا شيء حسي ومنحس هذا من العقل ومن العقل وحده اه فالصور الانطباعيه ايش هي هي صور جزئيه انك تشوف كوب او خلص ويرتسم عندك ايه كوبا تحس بحاله الخوف هذا الاحساس الباطني وين استفادوا هذا من جون لوك بس الشيء فعترف اليوم بالحس الظاهري بالحس الباطني بعدين عندنا المعاني ايديز او الافكار ايش هي هي ما شرحته لكم تحت عنوان الكليات المفاهيم الكليه اللي هي المفاهيم الماهويه بالذات مفهوم الابوه الجبل الولد مش عارف ايه العلم اه المفاهيم الكليه عموما وكيف تفسرها اذا تذكرون قال هي مجرد ايه معاني شبحيه غير واضحه مبهمه غامضه لابهامها او انبهامها اه تنطبق على اكثر من شيء فقط لكن اذا اخذت وضوحها لا تنطبق الا على شيء محدد فما فيش حاجه اسمه ايه مفهيم. عفوا مفاهيم كليه وانما كلها مفاهيم جزئيه وانكر وانقضنا عليه بفضل الله صحيح قلنا ت ت ت ومن ضمن الاشياء قلنا قلنا طب كيف يفسر ان ديفيد هيوم وجود المعاني الكليه التي لا مصداق مادي لها صحيح عشان تقول لي انه هذه المعاني الشبحيه هي معاني جزئيه تشبحت فجاز ان تنطبق على اكثر من شيء اقول له يا سيدي طب في معاني كليه اصلا ما لها علاقه بالحس لانه لا مصداق حسيا لها صح وانت عارف ازاي اشياء كثيره يعني الغول العنقاء كده هذه كلها ايه كليات صحيح وما لهاش بضاق حسي الملك الروح ولا مش صحيح اه هذه ما تقولليش هو بامنش بيها احنا قلنا احنا لا نتحدث عن هي عن حثيه الوجود عن حثيه ايش المفهوم صحيح وهذا مفهوم كلي الذن والد... الذهن ولا الذهن ولده غدا النظر امنت بامنتش بوجوده بس هو كمفهوم زي ما قلنا العليه كمفهوم تصوري مش حيقدر ايه يجاوب وبعدين هنقول له كيف ترد على وجود مفاهيم كليه في الذهن الانساني تنطبق على المجرد وعلى المادي زي مفاهيم ايه العله والمعلول يعني العليه كوزالتي العليه هذا مفهوم كلي وبينطبق على الله تبارك وتعالى الله هو سبب كل وجود لا اله الا هو هذا هو الصحيح هو سبب كل وجود ها الملائكه مدبرات امر ايضا هي ايه علل الاشياء وهي مجردات ونقوم بهذا فالعليه تنطبق على الله وعلى ملائكته وعلى ارواحه وعلى كذا وكذا وتنطبق على ايش على الاشياء الماديه ها فاذا ايش مش هي مفهوم جزئي تشبح وكيف الاخرين يقول له ترد على ايه على حجه المفاهيم الكليه التي تنطبق على المتضادات كل لون صحيح من مصادقه الابيض ام مصادقه الاسود وهذا مش صحيح والاسود ليس هو اي لونا تشبح بحيث يجوز اي على الابيض وعلى الاسود فهو مش صحيح غلط فعندي ادله قويه جدا جدا تهدم على ايش على هيوم ما ذكره بفضل الله تبارك وتعالى اخيرا قال النسب ريليشنز ايش النسب قال هي العلاقات بين الامبريشنز وبين الايديز وبتطلع منها ايش عاد المعاني اه اللي هي اكثر تعقيدا اكثر بطريق ماذا قال بطريق اذاكرنا لكم تداعي المعاني وفر القوانين الثلاثه ومن ضمنها قال ايه معنى العليه قال هذا من النسب وهذا في الحقيقه مش من النسب غير صحيح تعرفوا ليش لانه لو كان من النسب يجب ان يكون ماخوذا من الحس واحنا اثبتنا ان مفهوم العليه كتصور لا علاقه له ايش بالحس ولا ما يعطيه الحس كتصديق موضوع ثاني عنده العقل يقفر به بي. وهكذا بكون انتهينا ايش من اليوم للاسف ما قضيت فضله بسيطه ما بعرف ممكن في 7 دقائق انتهي منها و5 دقائق عشان نخلص الابستمولوجيا ايه بدنا نشوف ايش موقف الاجتماعي من المعرفه باختصار ليف برير ام دوركاين كعلماء اجتماع باختصار علماء الاجتماع في العصر الحديث يا اخواني عالجوا القضايا العقليه كما عالجوا الظواهر الاجتماعيه الزواج والطلاق والانتحار ومش عارف ايه نفس الطريقه بمعنى ايه يعني ما اعترفوش انه في مبادئ ومفاهيم ومدركات عقليه كليه عامه شامله وضروريه وانها من فطره العقل وان قالوا هذا كله كلام فارغ كل المبادئ اللي بسموها انت عقليه اه تتسم بالضروره الكليه هي انعكاس للهيئه الاجتماعيه وظروفها وشروطها وجاء ليبرل وتكلم عن ايه عن موضوع العقل البدائي قبل المنطقي ليبرل وجاب الشيف فعلا انثروبولوجيا قال لك في قبائل بدائيه اه يؤمنون بالتناقض مش ضد قانون التناقض طبعا بيامنوا بشيء يعني بيامنوا انه شخص حي وميت في نفس الوقت روح حي وميت بسوحه بسوحه شيء قال لك اه موجودين هيك قبائل بدائيه فما تنخدعوش بحكايته انه مش عارف مبادئ كذا كلام هذه شغلات خطيره وشبهات اه قال فسمى العقل ايش البدائي قبل المنطقي قبل ايه لمبريل هذا تلميذ اميل دوركاين اميل دوركاين حكى ايه بالحق الجمعيه عقل ايه الجماعه قال هكذا الانسان يفكر على نحو ايه ما توجد له الجماعه قريب منهم هربرت سبنسر وهو سابق عليهم بقليل طبعا انجليزي تطوري اجتماعي سوشال داروينزم هربرت سبنسر ايش قال قال في الحقيقه انا اسلم اه انه هذه المبادئ في حق الفرد فطريه وفي حق النوع مكتسبه غريب نظريتك يعني مشعلك شوي مخربطه ومش قويه ضعيفه جدا هشه اه قال انه ايه سر خضوع الفرد لهذه الافكار ومسلم فيها انها فطريه فيه في الفرد على مستوى الفرد لكن في النوع الانساني من البدايات كانت مكتسبه يعني اوائل البشر ما كانوا عندهم هذه الافكار مكتسبوها شيئا فشيئا وتناقلت عبر ايش؟ الوراثه والجينات خلص انطبعت في الدماغ هنا اه وصارت تاتي الفرد بطريق الوراثه يولد وعنده الشغلات هذه فهو يظنون انها ايش؟ يعني فطريه وانها هي تكتسب بالضر قال هي بالعكس هي في اصلها قبل مئات الاف السنين او ملايين كانت ايه؟ مكتسبه من البيئه الاجتماعيه كمان فهي ليست كليه ولا ض طبعا كلام كله غير علمي احنا شفنا الفلاسفه يعني يمكن ناخذ ها كلام العلوم الاجتماع من اضعف ما يكون اوهى من بكت العنكبوت ما عندناش وقت لننقضه لكن نعطيه فكره عامه عنه نختم الان ايه بالموقف المادي او خاصه الماركسيه ايه من التفكير واضح انه النظريه الماركسيه مثل النظريه البراجماتيه والنظريه ايه الوسيليه انسترومنتلا وسيله ينظرون الى العقل على انه عضو ايها الاخوه يؤدي فوائد للحياه العمليه مش اكثر من هيك زي العين زي الاذن عضو تكيفي عضو ايه تكيفي مش انه عنده مبادئ ازليه وضروريه وفطريه قال هذا كله كلام فارغ ما في منه هو عضو من الاعضاء يتكيف فقط لكي يمكن الانسان ان يعيش ايه في عالمه ومحيطه فهو عضو من الاعضاء العاديه البرجماتيه تقول بهذا والماركسيه ايه تقول بهذا جون ديوي كان يقول الانسان لا يفكر الا عندما يضطر الى التفكير طبعا لازم يكون هو متناسق مع نفسه وبرجماتيه طبعا جون ديوي اه فلازم اقول هيك لما قال الشيك مشكل عنده على فكره في البرجماتيه كلها بتنهار فقال اه إيه. الانسان لما يضطر يعني امام عاديات الطبيعه اه اه او مهددات الوحوش والاشياء وكذا كذا. الانسان بيضطر انه يفكر والحاجه هم الاختراع ببد يفكر وبيخترع لكن لما بكون ايه امن ومش بحاجه تفكير يبقى يشرب ويشرب ولا بيفكر هيك كلام غير صحيح في نظريه يعني برتراند راسل عنده ايه عنده ايه كتاب في مدح الكسل اه في امتداح ايه الكسل ورد عليه جورج برنارد شو المهم ونظريته هي كانت في تفسير الحضاره وجميله وهي اقرب للحقيقه برتراند راسل جاء الحضاره بنت الكسل الحضاره بنت الطرف لولا الانسان تتامل عنده الحاجات والضرورات وبيصير عنده فضله وقت عمره في حياته يتعلم للنحت ولا الرسم ولا هي المعمار الفني والاشياء هذه ابدا ابدا اه فالحضاره بنت الت... هذا كلام صحيح بيني وبينك هذا كلام صحيح اه كلام جون ديو يقول العكس تماما ديو قال لك لا الانسان بيتحرك وبيفكر عشان بس ايه يامن حاله يعيش واكل ويشرب وبعدين يروح بنام مش صحيح مش صحيح الحضاره شيء لما الانسان ايه بيامن نفسه وباكل وبشرب انا بقول لكم حتى الدين اليوم كنت اتحدث مع علماء افاضل بيسالوني كيف الاسلام في النمسا قلت لهم حقيقه يعني لافت عندنا قلت لهم نحن في فيينا في العاصمه حوالي عندنا ايه من 10 ل 12 الف عربي طبعا في اتراك عشره الوف بس العرب حوالي ايه فالنس كله 24 الف اه في فيينا حوالي 10 12 الف قلت له انا في مسجد ما ثاني يصلي يوم جمعه 1001 اه اه مساجد اخرى 500 مسجد اخرى 300 مسجد اخرى 700 لو تحسبهم يطلع يعني في الحد الادنى كل جمعه مش اقل من 4 او 5000 يصلوا الجمعه لا اكاد اعرف عربيه هناك بش بشوفه لا يصلي قال لي غريب قلت له البقيه ايش هم لسه بيشوف شيء كذا واطفال صغار صح ولا انا تقريبا كل البالغين بيصلوا قال لي كيف قلت له ان الحاجات هناك مؤمنه اشتغلت ما اشتغلتش الدوله دافعه كل شيء التامين الصحي والاجتماعي هيك لاولادك ومساعده للبيت كله والتعليم مجاني فالانسان اذا تامل في حاجاته وانا بقول لك يفرغ لل قال تبارك وتعالى ربنا اه ليقيموا الصلاه فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بدك اياهم يعبدوك وصلوا امن لهم الحوائج اه قال ابو حامد رحمه الله عليه فليت شعري متى يفرغ العباده لله او يوجه همته قلبه اليها من هو مستغرق ليله ونهاره في تحصيل رغيف عيشه وقت ايش بيعبد هذا ما صعب جدا جدا عقله مش مع العباده اه فهذا ضد كلام هي ديوي انا بقول الدين والفن والعلم والاختراع متى ياتي معظمه ياتي في فترات الراحه صحيح مرات مثلا يعني قال لك عدد كبير من الاختراعات ياتي في زمن حروب صحيح الحرب كمان ام الانقطاعات وام الاختراعات اه مش بس الانقطاعات فهذا كلام ايه الهستيرمتايين هذول والماديين والبرجماتيين وواضح انه كلام غير صحيح ماركس عنده عباره مشهوره جدا او عباره خلينا نحكي عبارتين عباره بتقول ايش ده ابر الفلاسفه عبر العصور على ان يفسروا العالم وظيفته نحن ان نغيره لانه هيك العقل شايفه هو وكفر بالنظريه الارسطيه التي ترى ان المعرفه تطلب لذاتها قال هذا كلام غير صحيح المعرفه لا تطلب لذاتها المعرفه تطلب لكي نغير انفسنا وبيئتنا الخط قال ما عنده رغبه ان يتعرف على الفقر لكي يتعرف عليه ماركس كذب هيك في راسه قال بده يلتهم والمزارع ليس عنده رغبه ان يعرف الرياح والانواء وطبيعه الحبوب والارض عشان هي يعرف هذا كلام سخيف جدا ما بعرف كيف فلسوف يقولوا لانه احنا بنقول له طيب يا سيدي شيخك ارسطو كان عنده رغبه ان يعرف عشان يعرف وضيعنا وضيع حاله في, في الماهيه وفي الوجود والميتافيزيقا وضلع وشغلات معقده جدا جدا هذه تفضل وحنجيبك 100 الف لشوف يفكر فقط بيشتغل عشان يعرف انت نفسك اه ها عندك شيء من هذا مش كل ما تقرا يا ماركوس عشان يغير هو مش صحيح تقرا اشياء كثيره لانها ضروره بشريه سبحان الله حاجه بشريه في الانسان اقرا على كل حال هذا اخيرا عندنا الصوفيه والعارفون والمعرفه الصوفيه كلهم تقريبا يعني اتفقوا اطبقوا طبقا واحدا كما يقال على ان الحس ادنى مراتب المعرفه كان فرق معرفه مشوه وبسيط كذا كذا يعطي معرفه قالوا لكن بسيطه واوثق منه وادخل في باب ايه الاعتماد المعرفه العقليه لكنها غير كافيه فتجاوزوها وقالوا بالتجربه وبالذوق وبالحدس ا تبين لنا ان هناك امكانيه ان نرتاد افاقا وهي بعيده وصحيقه وعميقه ا يعتبر ما يرتاده العقل من افاقه شيئا منظورا وشيئا محقورا بالنسبه ايه الى تلك الافاق وبلغت ابي حامد قدس الله سره الجزالي قال هذه المعرفة تنال بارتفاع الحجاب بين العقل وبين الغيب لو ارتفع الحجاب باذن الله تعالى يبدا الانسان يرى الاشياء ويخوض في الاشياء ويعرف وهذا الكلام في الجمله صحيح بلا شك اه النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الذي اخرجه الامام احمد باسناد ايه حسن قال والذي نفسي لما كان مر على قبرين او قبر فانفرت له دابته وكادت ترقيه فقال من دفنتمها هنا قال فلانا وفلانا من الانصار كانوا اه فقال انهما لا يعذبان طيب ده بسمع سبحان الله اه فان هذا صدق رسول الله اه نفرط بي انهما لا يعذبان اه وميعذبان في كبير الا ان قال والذي نفسي بيده لولا تمزع قلوبكم قلوب متوزعه ومتمزعه يعني همه ليس الله وليس الاخره سينصبح عنده 50000 هم تتنازعه لولا تمزع قلوبكم وتزيدكم تزيدكم في الحديث لا سمعتم ما اسمع معنى العاملي ممكن وغير ممكن انا قاعد في المنطق يقول لك ايه تعليق الامر على ممكن يجعله في حيز الامكان ان فالنبي قال لو انسان يجعل همه الله تبارك وتعالى يجمع بسموه الجمعيه الصوفيه يجمع قلبه على اخره على الله ولا يتزيد في الحديث يكون دقيق جدا جدا لا يكذب ولا يبالغ لا يزيد ولا ينقص بعون الله يكشف عنه الحجاب بس اسمع اي وفي ناس عبد الله بن عمر في صحيح البخاري مش سمع وشاف صح بتعرف الحديث ابن عمر مره كان ماشي قال فرأيت رجلا يخرج من الارض يلتهب نارا ها ورجلين رأيت رجلين يعني ايه يضربانه فقال يا عبد الله يا عبد الله اسقني اسقني فقال يا عبد الله لا تسقيه لا تسقيه فضرباه قال فاي فغاب في الارض شافها يعني في البخاري هذا هذا الرسول كل ورثه الله رايته فابتسم قال له انت قالوا اه فقال ذاك عدو الله ابو جهل وذاك عداوه الى يوم القيامه فاتفضل ابن عمر اقول لك اه انتوا تحكوا خرافات صوفيه في صحيح البخاري يا اخي راى ذلك ابن عمر واشياء اعجب من هذا حدثت للصحابه ولالعارفين والصالحين من التابعين وغيرهم كثير جدا جدا فهذا كلام ابو حامد رحمه الله عليه حقيقه هذا كلام ابي حامد فهذا يسمى ايه في يعني مصطلح الصوفي عموما يسمى بالحدس الانتوشن هذا قوه الحدس عموما ويقولون هذه المعرفه الحدسيه تحصل الانبياء في اكمل صوره عن طريق ماذا الوحي ما في الوحي ياتي خلاص اه وتحصل للاولياء عن طريق الالهام والنفث في الروح وتحدث العامه ها لبعض يعني من استقام منهم وصلوا حاله ولو قليله عن طريق نماذج من الرؤى الصالحه صح ولا النبي قال يعني اذا اقتربت ايه القيامه ها لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب اخرجه ابن ماجه سبحان الرؤيا يعني تاتي مثل ايه فرق الصبح كما يقال اه وهذا نوع من الوحي وهو الصحيح نوع من المعرفه الغيبيه اه نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم و...